يقول الله تعالى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق يعني محتوى عليه لأن إذا الشفق انتهى وغاب الضوء تماما أقبر الظلمه الليل فغطى الليل كل الموجودات من حيوانات وأشجار وبحار وسفن وبيوت ومصانع وكل شيء والليل وما وسق والقمر إذا اتسق إذا اتسق يعني إذا امتلأ نورا القمر بعد غياب الشمس يبدأ القمر مع الظلمة يبدأ القمر يظهر نوره أكثر فأكثر اتسق يعني ظهر نوره أكثر قال لتركبن طبقا عن طبق يعني مراحل خلقكم هي طبقات فأول شيء يتحد الحيوان المنوي بالبويضة ثم بعد ذلك تتكون شيئا آخر ثم خلقا آخر